يا ذا الاسم الحسنى يا خالقنا وإفنى أسألك وأنت الاسم لما لافوك سبحاننا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك اندر واملأ عالمنا الحب يا الحسن يا خالقنا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 نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا العزيز القديس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض ط جا الناس الحافظ العظيم الاس السميطيف الر الخق الرفيق الكريم الشاف الزاق الخاب الحّ الحليم مالك Mali'kul mulkil malikul malikul maulal wakilul awalul jamie Muta'alul rahi'il al-alimul haakamul mupaddimul الق المين الح المم الع المولحمن عبيدك لردة واملأ على من الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك